يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْغَامِنِينَ فَاحْكَبُرُوا يَا أُولِي وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ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 فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من مِنْ ولا ركاذ ولكن الله يسلط رسله على والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى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 إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولا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 وَمَن يُقَشُّعْ حَنَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ لا تسبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فَمَنْتَرَ إلَى الَّذِينَ نَفَقُوا يَقُولُونَ لِإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي كُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَوْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لا كاذبون لا ان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون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 124. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 125. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم مثل بمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أطاف الله رب العالمين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 تَثْنِي وَثِقُ الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ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 و تلك الأنفاس نضربها للناس علهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب